هل يجوز للحاج أن ينيب غيره في شراء وذبح الهدي أو توزيعه أو لا يجوز لا مانع من ذلك أبدا كما يجوز له أن ينيب غيره في رمي الجمار مثلا وقد يكون ذلك أيسر وأسهل في الحصول على الهدي وفي ذبحه وفي توزيعه والدين يسر والله أعلم